يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هجم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشغى الأمور محدثاتها كل محدثة بضعة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 سياقا من الله تعالى لما نحن فيه من أحوال كان بدايتها الكلام فيما مضى من بداية الهجرة إلى يومنا هذا بداية الهجرة هذا العام يعني أن تكلمنا على التأييدات الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتنبعين وكيف أن هذه التأييدات كادت أن تمحي هذه الأيام وكان لزاما أن نتكلم عن أسباب التأييدات الإلهية لهم حتى نسارع إلى الله تعالى ليرفع عنا نحن فيه وينزل علينا وينزل علينا شيئا منها يرفع البلاء ويخفف الكرب النازل على المسلمين هذه الأسباب قبل أن نخوض فيها اضطررنا إلى أن نتكلم على الوصايا الإلهية التي نزلت في أول البعثة أقول هذا الكلام كل مرة حتى يراجع من لم يسمع هذا الكلام ومن سمعه لابد أن يعاود سمعه مرة أخرى حتى يفتح الله تعالى عليه بشيء يجاهد به نفسه ليعود إلى هذا الحسن فتكلمنا عن الوصائل إلهية الأولى التي نزلت حتى يبدأ المسلمون من أولها عليها ليفوزوا في الدنيا الآخرة وكانت يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا إلى آخره قيام الليل وقراءة القرآن والذكر والصبر إلى آخره ويا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخره أيضا ثم ذكرنا بعد ذلك أننا ننفخ في القربات المقطوعة ونتكلم على هذه الأشياء ونسمعها من هنا ونفوتها من هنا فكان أنساق الله تعالى أننا أخذ الكلام على الهداية في القرآن الكريم وكان الهداية موضوع الهداية موضوعا مهما جدا على أي حال ينبغي أن يسمع من لم يسمع هذه الخطب الأربع الماضية في الهداية وقلنا هذه تحتمل رسالة كبيرة للدكتوراه ومن أراد أن يشتغل في معي فليتفضل فلم يتفضل إلا قليلا وصلنا في النهاية مرة الماضية التي قبلها إلى تلك المعامل المتعلقة بهداية الله تعالى في أن الله نور السماوات والأرض ومثل نوره في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح وأن الله يهدي لهذا النور من يشاء من عباده وعليه فلا بد وأن يسارع المر إلى أن يدخل في هذه الهداية ليمتلع قلبه نورا كما ذكر النبي وكما كان يدعو صلى الله عليه وسلم وذكرنا كيف يحصل وأين يحصل هذه الهداية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى آخر ما ذكرنا والخطبة التي بعدها وكانت الأخيرة تكلمنا فيها عن سبب من أسباب الهداية وهو وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وكيف أنه هداهم إلى الطيب من القول في حتى يكون ذلك سببا لأن يدخل الجنة كما قال تعالى إن الله يدخل الذين أمنوا عملوا الصالحات جنات من تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ولؤلؤ إلى أفر وذكرنا كذلك قضية الذكر لله تعالى واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا وهي بداية خطبة اليوم تفصيل لشيء من هذه المسائل المتعلقة بالهداية وهي تتلخص في هذا المعنى الذي ذكر الله قد علمتم أن الله تعالى قسم الناس قسمين قسم اشتباه وقسم هداهم والذين اشتباه اشتباه هو برحمته وفضله وأحسانه وجوده وكرمه من عندي هو والذين هداهم قد تحققوا بأسباب الهداية فهداهم وبين لهم أسباب الهداية ونتائج الهداية وطرق الهداية وعواقب الهداية وبين لهم كل ما يتعلق بأن يهتدوا إلى الله تعالى وذكرنا ذلك كله على الاختصار فرجعنا مرجوعنا إلى سبب من تلك الأسباب المهمة التي يجب على المؤمنين أن يلازموها لتكون سبباً لهدايتهم وسبباً لاستقامتهم كذلك على طريق الهداية ولتبين لهم كذلك أن الغفلة عن ذكر الله سبب هذا هو ذكر الله تعالى من مناسبة ذكرناه في تلك الآية قلنا الآية التي اختص الله تعالى في المؤمنين بالاجتفاء أو بالهداية قال الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب هذه الآية الأولى والآية الثانية في نفس السياق قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب بهذا أناب وانتهى يعني تحقق بالإنابة وهذا ينيب يعني لا زالت الإنابة متكررة منه فلابد أن يتحقق في المرء ذلك كله وأن يكون منيبا وأن تكون الإنابة همه الذي يتكرر كل يوم مع الله تعالى حتى يسير في طريق الهداية هذا السبب الذي نود أن نشرحه وإيجازا أيضا ليس تفصيلا ذكره الله تعالى في الآيات الثانية ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذا موضوع خطب اليوم وقبل أن ندخل إليه نشير إلى معنى أخير في معنى الهداية وهو معنى قوله تعالى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةٍ يهدون بِأَمْرِنَا لَمَّا صَرَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ من هؤلاء ذلك الذي كان يقول يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد فجعل الله تعالى في نهاية قصة الهداية التي ذكرنا قبل أن نخوض في ذلك السبب المهم وهو ذكر الله تعالى الذي يتميز به المنيبون الذي يتميز به المهتدون إلى الله تعالى سواء كان سبباً لهدايتهم أو سبباً لاستمرارهم وثباتهم على هذه الهداية أو سبباً لعدم خروجهم عن تلك الهداية كما بينا ذكر أولا هذه المسألة التي ينبغي أن يتطلع إليها المؤمنون وهي أن يكونوا من أولئك الأئمة التي جعلهم الله تعالى يهدون بأمره لما صبروا ومنهم ذلك ليست مكسورة نزا على الأنبياء لذلك قال تعالى في أمة النبي خاصة كما ذكر في أمة موسى عليه السلام ومن, ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ليس عددا منهم وجزءا منهم فقط ولكن هذه الأمة تلك مهمتها في الدنيا كما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نعود إلى هذا الأمر وهو أن دعاء المؤمنين واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا قد فهمت هذا المعنى لنعود إلى توضيح شيء ما ودعاء المؤمنين كما ذكر عنه المولى سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اذن لم يرتضوا اي هؤلاء المؤمنون الذين رفعت رايتهم ورفع الله تعالى ذكرهم واثابهم في الدنيا والاخره و كما سمعتم ايادهم ونصرهم ورفع دينهم واعلى شانهم في الدنيا والاخره هؤلاء الكرماء الصالحاء كانت دعوتهم واجعلنا للمتقين إمامه لم يكنوا في زيل المؤمنين المتقين ولم تكن همتهم هذه الهمة الضعيفة التي نتميز به اليوم وأن يسير المرء شيئا ثم يعود وإنما إذا وضع المرء في همته أن يكون من أولئك الأئمة وان يكون إماما للمتقين وان يكون من هؤلاء الذين اتخذهم أئمة يهدون بأمره سبحانه وتعالى كان سبيل المجاهدة له سبيلا مفتوحا وكان يهون في سبيل هذه الحالة كل شيء يمكن أن يبزله وقتا وزهدا ومالا ونفسا لله تعالى حتى يكون على ذلك السبيل وهذا السبيل ابتداء وجعلنا للمتقين إمامه طرف الآية الأولى وجعلنا منهم هو الذي يجعل سبحانه وتعالى يجعل منهم أئمة كما قلنا إن الهداية من الله تعالى وحده كما قال وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا هو الذي هداهم وهو الذي اجتباهم فهداهم لما تحققوا بأسباب الهداية فهؤلاء جعل منهم هؤلاء الأئمة المهتدين الذين ينبغي أن تكون سيرة المؤمنين سيرتهم ليعودوا سيرتهم الأولى أما أن يكون المرء على هذا الحال السيء لا يود أن يكون شيئا الهمة ضعيف الهم ضعيف العازم في السير إلى الله تعالى يسير شيئا ويتردد شيئا ويعود شيئا ثم يشكي ضعف الإيمان وقساوة القلب وقلة الزكر وضعف السير إلى الله تعالى فهذا لأنه لم يكن على هذا المعنى اجعلنا المتقين إماما فيها تفسير آخر وهو اجعل المتقين لنا أئمة اجعل المتقين لنا أئمة لأن المتقين إذا لم يكن هؤلاء المتقون أئمة للمرء لن يكون المرء إماما يوما ما للمتقين فإذا لم يقتد بالمتقين ويسير تحت رايتهم وسلوكهم ودعوتهم ودينهم وأخلاقهم إلى الله تعالى فلن يكون يوما ما من المتقين أو من الأئمة التي يقول واجعلنا لمتقين إماما فكان التفسير أنه يدعو أن يكون من آئمة المتقين ولا يكون من آئمة المتقين إلا أن يكون ابتداء المتقون له آئمة أن يقتدي بهم وأن يكونوا آئمته حتى إذا صار إلى هذا الحال صار إماما كذلك كما كانوا بالمتقين هذا المعنى إذن وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا لما صدروا وجعلنا منهم آئمة مقتدون يقتدون الناس بهم في دعوتهم وسيرهم لا على هذا الحاج السيء الذي نحن فيه وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا أمرنا في احتمال أمرنا يعني من مفرد الأمر يعني يهدون بأوامرنا بأمرنا فإن كانوا أنبياء فقد أمرهم الله تعالى بأن يهدوا الناس إليه أو إن كانوا صالحين ومتقين وأولياء أمرهم أن يكون كذلك يعني أن يأمروا بأمر الله تعالى كما قال منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون إذن ولتكونوا كذلك لتكونوا أئمة كما قال يدعون إلى الخير يدعون بأمره يعني كأنه يقول واجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا لهم إلى الخير يعني أمرناهم أن يعدوا إلى الخير فكانوا كذلك يدعون وكانوا أئمة يهدون إلى هذا الخير المعنى الثاني في أمرنا وهو توفيقنا بمعنى وجعلنا منهم أئمة يهدون بتوفيقنا إلى الله تعالى يهدون بأمرنا يعني يهدون بتوفيقنا إلى الله تعالى هذا المعنى الأول والمعنى الثاني لما صبروا لما صبروا هنا لما المشددة هذه لأن هناك قراءة أخرى لما صبروا لما صبروا لها هذا المعنى الأول وهو لما صبروا يعني لما أمرهم بالصابر فصبروا فكان جزاؤهم أن جعلهم أئمة لما صبروا وعلى ما صبروا قال صبروا على ترك الدنيا صبروا على مشقة الطاعة صبروا على مشقة نصرة الدين والقيام به لم تأتي هنا الصبر عن المعصية لأنهم أئم قضية المعصية عندهم قد تعدوها إلا أن يشاء الله تعالى شيء ليس معصومين ولكنهم قد تعدوا إلى صبر على الطاعة والصبر على مشقة القيامة بنصرة الدين والصبر على ترك الدنيا لما صبروا على ذلك جعلهم أئمة يهدوننا بأمرنا بتوفيقنا لما صبروا فكان الصبر ذلك والمعنى الثاني في لما أنها بمعنى حين وجعلنا منهم أئمة حين صبروا بمعنى ذلك فمعناها أنهم حين صدروا جعلهم أئمة ولم صدروا جزاهم سبحانه وتعالى بصدرهم على هذه المعاني ليكونوا أئمة فكان هذا المعنى المطلوب من المؤمنين كيف يصبرون على ذلك لتكون سكة الإمامة مفتوحة أمامهم وإلا فإن ضعف الصدر عندهم والاضطراق وعدم الثبات كل ذلك إنما هو سبب في تأخر الهداية وفي منع الإمامة منهم وكذلك في أن لا يكونوا سائرين هذا السائر الذي يقول أجعلنا المتقين إماما وكانوا بآياتنا يوقنون والإيقاء هو أعلى الإيمان بتلك الآيات التي هي آيات الله تعالى المتلوة والمشاهدة في كتابه سبحانه وتعالى وصل إيمانهم ويقينهم إلى أعلى درجة بآيات الله تعالى التي يقول والتي يحفي والتي يأمر والتي ينهى والتي يعظ والتي يذكر والتي يعلم من ناحية ومن ناحية أخرى كانوا كذلك بآيات الله يوقنون كما سنذكر في أنهم أولئك الذين ينتفعون بآيات الله تعالى في كونه فيكونون بذلك مزدادين إيمانا يكونون بذلك من المنيبي أولي الألباب هذا المعنى الأخير الذي ينبغي أن نسألها إليه المؤمنون أنهم جالسون يتفرجون ويسمعون لا يحاولون ويجاهدون كما ذكرنا من عواقب الهداية أن يهديهم الله تعالى إن من أسباب الهداية وعواقبها الجميلة كذلك هو المجاهدة في سبيله سبحانه وتعالى التي تستوعب الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على النوازل وما يحدث فيها والصبر كذلك على الدعوة إلى الله تعالى وتحمل المشاق في نصرة الدين والصبر على ترك الدنيا والمألوفات والعادات أولئك الذين يريدون أن يسيروا وأن يكونوا أئمة يقتدى بهم كما قال المولى سبحانه وتعالى بهذا المعنى الأول نعود إلى ما بدأ نبي الحطة وهو توضيح شيء من أسباب الهداية التي نفتقدها جميعا إلا ما شاء الله تعالى وملخصها دوام الذكر باللسان ابتداء. ثم يترقى المرء إلى أن يذكر بقلبه فيتواطئ القلب مع حين حينئذ تعل درجته ويرتفع قربه من الله كما سنذكر بعض المعاني في هذا الحياة وابتداء نقول هذه الآية وهي ويهدي إليه من أهناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فلم يقل سبحانه وتعالى الذين أذكرون الله قياما وقعودا كما ذكر في الأولى لا قال في هذه الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله يعني أنهم ذكروا الله تعالى بألسنته واستداموا على ذلك حتى استجابت قلوبهم لما وجدوا من قلوبهم قسوة لم يمتنعوا عن ذكر اللسان فهذه وظيفة اللسان كما ذكر الله تعالى فإن الله تعالى جعل العين وظيفة الإبصار والأذن وظيفة السمع واللسان وظيفة الكلام هذا اللسان قد جعل له وظيفة مهمة هي ذكر الله تعالى وهي حليات ذلك اللسان فإذا ما استدام ذكر الله تعالى يوشك أن يتجاوب القلب مع ذكر اللسان طالما هو مستيقن في الله متضرع إليه يحاول مع الله تعالى مجاهدا أن يتوطأ القلب مع اللسان وأن يحضر حال الذكر وأن يتضرع حال الذكر لله تبارك وتعالى وأن يرى في ذكره تلك الدرجات التي سنشير إلى شيء منها هذا إذن الأمر الذي قال فيه وتطمئن قلوبهم بذكر الله إذن قد استمروا على ذكر اللسان حتى توطأ القلب مع اللسان فصار المرء ذاكرا لربه بقلبه ولسانه مقبلا عليه حاضرا معه في كل وقت وحين كما كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كان صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل أحواله هذه المسألة الأولى عدى ذلك الحال فاطمأن القلب حينئذ لما تواطأ القلب مع لسانه اطمأن القلب إلى ذكر الله تعالى صار مطمئنا إلى ربه سبحانه وتعالى مستكينا إليه نزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة وحفته الملائكة وذكره الله تعالى في من عنده اطمأن هذا القلب وسكن إلى الله تعالى وسارى ساكنا تحت مقدوره يسير إلى الله تعالى هذا السير المطمئن الذي لا اضطراب فيه ولا قلق ولا تراجع ولا نظر إلى أن يشوش على هذا القلب ومرت أمور الدنيا والمستقبل والنعيش والناس لا اطمئن إلى الله تعالى صار ساكنا إليه متوكلا عليه واثقا فيه سبحانه وتعالى منيبا إليه معتمدا عليه في كل شؤونه سبحانه وتعالى حين اذ له تلك الهداية وذلك السائل المستقيم الى الله تعالى لا يستطيع المرح عندما تنظر في هذه الاية بامعان ان يسير الى الله تعالى وهو غير وهو غير مطمئن القلب لا يستطيعه المضطرب القلم غير الساكن إلى الله غير المرتكن إليه المتوكل عليه الواثق فيه هو مضطرب يخاف من الأسباب ويخاف من غد ويرجو هذا ويعتمد على هذا ويلتفت إلى هذا ويخاف من هذا ويرجو هذا كل ذلك ليس للقلب المطمئن إذا اطمعنا القلب صار خوفه ورجاؤه ومحبته وتوكله وثقته ويقينه ورجاؤه في الله تعالى صارت إنابته وصار اعتماده وركونه إلى ربه لا يركن لشيء في الدنيا ولا يخاف من شيء في الدنيا ولا يرضو شيء في الدنيا صار وقفا على باب ربه محبا الله ما ينزل عليه قدر ربه ساكن له هو لا يسكن إلا إلى الله تعالى تلك إذن هي الهداية التي يبين الله تبارك وتعالى أسبابها وعواقبها ومناظر وهيئات المفتدين السائرين إليه سبحانه وتعالى إذن معنى الكلام أنه لا ينبغي لأحد مؤمن يسير إلى الله تعالى أن يفتر لسانه عن ذكر الله أبدا لا ليلا ولا نهارا لذلك سنشير لهذه المعاه هذا وقت يحتاج إلى وقت طويل اليوم من القيم في كلامي عليها خذك ابنه في الزمان الماضي يقول ذكر الله تعالى هذا منشور الولاية منشور الولاية لله تعالى من من أخذ هذا المنشور من الله تعالى اتصل بالله تعالى ووقف على باب. منشور الولاية ومن حرمه أو من منعه انعزك فصار حاله صار, صار اللهين عن الذكر صار المحال المبتعدين عنه بل هو أي الذكر قوت قلوبهم قوت قلوب القوم فإذا فقدوه كانت أجسامهم قبورا لقلوبهم وهو سلاحهم الذي يدفعون به قطاع طريق إن النفس والهوى والشيطان وشياطين الإنس وشياطين الجن سلاحهم الذي يعتمدون عليه في أن يسيروا إلى الله تعالى لا يوقفهم قاطع عن سيرهم إلى الله إن هذا الذكر في حتى في شياطين الإنس يقول الإمام وغيره إن ذكر الله تعالى إذا استمر عليه الإنسي يسرع الشيطان كما يصرع الشيطان الإنسي إذا مسهه يقال ما لهذا الشيطان يقال صدعه الإنسي لما ذكر الله تعالى فبسجدة ذكره إذا اقترر منه الشيطان يصرح كما كما أن سذب الغفلة في المر إذا اقترر منه الشيطان يصرع المسلمة أو يصرع الجنسات وهو دواء قلوبهم الذي إن أوقفوه انتكسوا انتكسوا مرة أخرى وتلاحظها في, المذاك... في الزاكرين لله تعالى إذا توقف ذكرهم وقرآنهم وصلاتهم نكسوا وارتجعوا ورجعوا لذلك القال يقول إذا مرضنا تدوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس ثم هذا الذكر في تلك الأيام السوداء التي ينزل فيها البلاء على المسلمين وعلى غير المسلمين يقول هو أي هذا الزكر يستدفعون به البلاء ويكشفون به القرباء وتهون به المصيبات إذا أضلهم البلاء فهو ملجأهم وإذا نزلت عليهم النوازل فهو مفزعهم يعودون به مصرورين ساكنين إلى قدر الله تعالى حتى يعود الزاكر كما يقول حتى يعود الزاكر مذكورا عند الله تعالى وإن لكل عبادة وقتا إلا الذكر فليس عبادة مؤقتة إنما هو عبادة دائمة والمعول عليه ذكر القلب لا ذكر اللسان وهي عبادة دائمة الله جل وعلا أمره أن يذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وأن يذكروه بالغدو والآصاء وأن يذكروه خيفة وتضرعا كما قال على كل أحوالهم وكل هيئاتهم وكل أزمانهم لذلك يقل الزكر ينتاكس القلب إذن المطلوب أن لا يفتر المرء عن ذكر الله كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أي والإيمان أفضل قال ألا تفارق الدنيا إلا ولسانك رطب من ذكر الله تعالى وقال لما سأله السائر كسرت علي أعمال الإسلام فمرني بعمل هيا يغني عن ذلك كل قال لا يزال لسانك رقبا من ذكر الله ويجب استكمل الكلام في معاني الذكر أن الذكر هذا جلاء القلوب يجلال قلب بمعنى أن الزنوب المعاصي السيئة تنكت بالقلب نكة سوداء لا يجلال بعد التوبة إلا ذكر الله تعالى فهو جلاء هذه القلوب وصقالها ودواؤها إذا, غشيها إذا غشيتها أمراضها وعللها وإذا استغرق اسم هذه الكلمة من قيم يقول وإذا استغرق المرء في الذكر وازداد استغراقه فيه وحضوره مع الله تعالى ازداد المذكور له محبة إلى لقائه واشتياق ثم نسي في جنب ذكره كل شيء فحافظ الله عليه كل شيء وكان الله له عوضا من كل شيء هو روح الأعمال هذا الذكر أي عمل من الأعمال الصالحة بغير ذكر لا يكون له فائده. تنفع القلب أو تقويه أو تساعده على سير الله تعالى لذلك الله تعالى ذكر الذكر في كتابه بمعاني كثيرة وعلى أوجه كثيرة فمرة يأمر به اذكر الله قياما وقعودا ومرة ينهى عن الغفلة فيقول ولا تكن من الغافلين ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وعلق الفلاح على ذكر على الذكر واستدامته واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وبين أن الخسران لله عن ذكر الله تعالى لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وبين الثناء على اهله والرحمه والمغفره والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأعظم ذلك كله أن الذاكر يذكره ربه قال فاذكروني أذكركم وبينا أنه لا ينتفع بآيات الله تعالى إلا الذاكرين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في خلق السماوات والأرض وجعله خاتمة الأعمال كما ذكر فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقودا مش فإذا قضيتم الصلاة فخرجوا إلى الغفلة إلى الكلام الرغي وما أفعله الفعلون اليوم ويقول في الجمعة كذلك فإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وهو لا شك روح الأعمال وصلاة بلا ذكر كما ترون لا روح لها هو روح الأعمال ومصاحب لها إذا فقدته الأعمال فقدت روحها لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون هم الأحاد الذين تتحقق فيهم تلك الصفة سبق المفردون قال وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هم أهل السرق إذن ومثل الذي أذكر الله والذي لا أذكره كالحي والميت بل البيت الذي يذكر فيه المولى سبحانه وتعالى البيت الحي فالذاكر وبيته أحياء الغافل وبيته أموات بيت الأموات الأموات في بيت الأموات والأحياء في بيت الأحياء وأحاديث النبي كثيرة في الله تعالى يباهي ملائكته خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة في المسجد جالسين يذكرون الله تعالى قال ما أجلسكم ما أجلسكم هنا قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمد على ما هدانا للإسلام وما من به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قال الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أنا لم أتهمكم أو لم أسألكم تهمة لكم أو لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن إن الله يباهي بكم ملائكته وإذا جلس قوم في بيت الله تعالى أسكرون الله تعالى إلا غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكره الله في من عنده إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه لن يهتدي أحد بسيره إلى الله تعالى وهو غافل أو يغفل ولا يذكر مرة أخرى لذلك قال واذكر ربك إذا نسيت فإن المرء بين النسيان والغفل الغفلة هذه باختيار المرض هو يختار الغفلة عن الله تعالى لذلك قال ولا تكن من الغافلين أما النسيان فهو بغير اختياره ومع ذلك قال له واذا نسيت أي بغير اختيارك واذت ربك إذا نسيت الغفلة إذا نهاه عنها أمره بذكر الله إذا حدث له فأنت بين الغفل والنسياء وفي كلا الحالين أنت مأمور بالرجوع إلى الذكر والاستمرار عليه والثبات فيه ننظر إلى تلك الأحوال إذن الذي قد فتح الله تعالى بابها فهذا باب ولاية الله الأعظم هو الذكر وإنما أغلقه العبيد بغفلته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشوف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين علمت أنه لن يسير مرؤن إلى الله تعالى بغير ذكر أو بمعنى أدق لن يسير مرؤن إلى الله بالغفل التي تشمل كل أحواله وأقواله وسيره وكلامه وصحبته وبقائه وصحبته نومه ويقضته لذلك كما ترون أنا أجري سريعا في ذكر الآيات والأحاديث ولا أشرح شيئا كما ترون وتسمعون وننتقل إلى ذلك المعنى وهو أن الذكر لله تعالى في ذاته يكون على ثلاثة أنواع أن يذكره بأسمائه وصفاته ومعانيها تعبدا بها وزكرا بها ودعاءا بها وتوحيدا بها لله تعالى وهي على مقامات الذاكرين إلى الله تعالى ذلك كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم ألضوا بهذا الجلال والإكرام يعني لا تفرط فيها ولا تقصر فيها بل دويموا عليها دواما شديدا ألضوا بهذا الجلال يعني يقول هذا الجلال والإكرام هذا الجلال والإكرام وكان يقول الله, الله ربي لا أشرك به شيئا يداوم عليها صلى الله عليه وسلم هذه قصة طويلة في الأسماء الحسن والصفات العليا لله تعالى كنا نذكرها في الأسماء الحسن والذكر الثاني ذكر الحلال والحرام والأمر والنائج الذي ينبغي أن يكون من حاج المؤمنين في تعلم دينهم وأوامره فإذا في بيت الله تعالى يذكرون الحلال والحرام ويتعلمون الدين ذلك الذكر الذي تباهي به الملائكة والثالث ذكر النعم والآلاء والإحسان واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون لأن ذكر آلاء الله تعالى يحمل على الشكر وشكر نصف الدين وقليل من عبادي الشكور كما ذكر الله تعالى وهذه الثلاثة إنما يذكرها المر بثلاثة أخرى أعلاها باللسان والقلب وأوسطها بالقلب وأدناها باللسان ولا يمتنع عمره كما كنا عن أن يشغل لسانه ليل نهار حتى إذا خل بربه ووفقه سبحانه وتعالى لحضور قلبه وتضرع إلى الله تعالى والتجع إليه في أن يأخذ بقلبه إليه يوشك أن يجتمع قلبه مع لسانه عندما يبكي إلى الله تعالى من قسوة القلب ويختل بربه يتضرع إليه ويتملقه ويقول يا رب يا رب يحضر قلبه مع ربه يوشك أن يتواطأ اللسان والقلب فيسير ويبدأ سكة الولاية إلى الله تعالى بدلا من هذه الغفلة والانشغال بما يؤيد عن الله تعالى الذي نحن فيه انظر إلى أعمالك التي تنشغل بها لا شيء فيها يقربك إلى الله تعالى هذه الثلاثة إذن والدرجات الأولى في منازل الزك التي تكلم عليها العلماء الدرجات الأولى وهي الذكر اللاهر والدرجات الثانية الذكر الخفي والدرجات الثالثة الذكر الحقيقي في الدرجة الأولى نحن يقول الذكر الظاهر هو ذكر السناء والدعاء والرعاية ذكر السناء والدعاء والرعاية كل ذلك ذكر السناء كما تسنع على الله تعالى وأن تقول سبحان الله والحمد لله إلى آخر ما ورد في السنة النبوية والدعاء كما في قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا والذاكرون الذين يودون أن يسير إلى الله وأن تحضر قلوبهم لابد عليهم أن يكرروا تلك الأدعية مرات عديدة أن يكررها حتى يجد قلبه وجرب أيها السادة إلى الله تعالى جرب قولك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت وانظر إلى حال قلبك بعد فترة ستجد حضور القلب ودموع العين واقتراب الإنسان من ربه لتحاول أن تبدأ بداية جديدة في معرفة طريق الحضور إلى الله تعالى وذكر الرعاية والرعاية هي أن يقول المرء كما كان السلف يعلمون أولادهم يعلمون من ابتدأ السيء أن يقول الله نظر إلي الله مطالع علي الله شاهد علي الله نظر إلي يعني هذا الذكر من ذكر الرعاية يكون سببا لحضور القلب مع الله تعالى ولتحرز النفس أن يحرز النفس من الغفلة وأن يعتصم القلب من الشيطان والنفس يعني يتحرز من الغفلة وأن يعتصم قلبه من الشيطان وأن يحفظ الآذب مع الله تعالى كلما قال الله مطلع علي الله مطلع علي يخشى أن يعطى أن يعصي ربه يخشى أن يتكلم بكلمة تكتب عليه يخشى أن ينظر نظرة سيئة يخشى أن يسمع كلاما سيئة يخشى أن يراه ربه في الغفل والبعد والتقصير يخشى أن لا حيث أمره أو أن يراه حيث نهار. هذه هذا ذكر الرعاية والمؤمنون مطالبون أن يكون عندهم الثناء والدعاء والرعاية وأن يقوموا بذلك في الأسماء الحسنى وصفات العليا وأن ينظروا في تلك الأذكار ليأخذوا بقلوبهم إلى الله تعالى وان يتشارك هذه القلوب معتصمة بالله تعالى في خلوة بالله تعالى إلى أن يتعوذ المرء الزكر حين إذ لا يهمه أن يكون بين الناس طالما كان قلبه موصولا بربه لسانه لا يفتر عن ذكري الدرجة الثانية في الذكر الخفي مؤدها إلى أن يقطع هذه الحجب عن نفسه وأن يلزم كما يقولون هم يقولون هذه اللفظة مسمرة القلب لله تعالى يعني التملق والدعاء والتضرع والبكاء واصلعظم الرب سبحانه وتعالى والثناء بينه وبين ربه في قلبه أن يكون ذلك كله بعد أن يمنع الحجوب المنعة له عن الله تعالى من المعاصي والنفس والهوى والشيطان والغفلة كل هذه الموانع التي تمنع القلب عن الوصول إلى الرب سبحانه وتعالى ما بقاء الشهود يعني مع بقاء حضور القلب مع الله جل وعلا يعني أن يذكر الله كما قال أن تعبد الله كأنك ترى وإن الذكرى هو العبادة وإن الدعاء هو وأعلى الببادة حينئذ أن تشهد الله تعالى في ذكرك هذا الذي تذكره أن تكون كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وتعمل على المراقبة أو المشاهدة حينئذ ينير قلبك وتقرب من ربك وتزول هذه القسوة وتزوب هذه الغشاوة من على القلب ويتفكك هذا الإصرار عن القلب الذي أنت مصر فيه على تلك المخالفات أو على تلك الشهوات أو على بعض الزنوب والمعاصي والسيئات هذا الذكر إذن هما الذكر الأخير فهو المرتبة العليا وهو أن تشهد بعد هذا الحضور مع الله تعالى أن تشهد أن الله تعالى هو الذي يذكرك هو الذي وفقك لذكري سبحانه وتعالى وأهلك له وأعانك عليه وأخذ بيدك إلى أزيد درجة العليا التي ينبغي أن تكون فيها في حالة أخرى غير حالتك التي أنت فيها السامع المتكلم فأن تشهد ذلك ستشهد أفراحا جديدة بالله تعالى ومعرفة أخرى بربك قلناها على سبيل الحكاية والله تعالى يوفق من يشاء ويهدي من يشاء إلى صلاة المستقبل اللهم اغفر لنا والحمد اللهم كن لنا عوناً وتولَّ أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يغضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا كريم اللهم أعيننا على ذكريك وشكريك وحسن عبادتك اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم أوزعنا شكر نعمتك وحسن عبادتك يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اهضهم ايلنا من امرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا والذاكرات يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين ازمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فانتق منه وجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره يا أقوى الأقوى يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيل فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوم وتفرقنا من بعده تفرقا مصوم ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أرفع بأسك عن المسلمين وأنزل بأسك بالكافرين اللهم اجعل بلدنا هذا آمن مطمئن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين صدقونا بالإيماء ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رغف الرحيم